قالت رب إني ظلمت نفسي وهذا اعتراف منها بما من ذنوب وبما كان من خطايا وأسلمت مع سليمان حتى تبين أن سليمان جعله الله سببا في هدايتها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ومن هنا نلحق أيها المبارك كيف فضل الله جل وعلا عليها فالذي أخرجها من اليمن هو أن تحافظ على عرشها وأن تبقي على ملكها لكن الله جل وعلا أعطاها أكثر مما تريد ومنحها أكثر مما تؤمل فخرجت تحافظ على عرشها فردها رب العالمين وقد آمنت به وأسلمت له وهذه هي المنحة الحقة والعطية جزلا وهذا تراه اليوم في حياتنا كم من من يأتي إلى بلاد المسلمين من الشرق خاصة ومن الغرب إنما يلبس الدينار والدرهم ويبحث عن قوت يومه وما يسد به رمقه وما ينفق به على أبنائه فلا يلبث أن يرى المسلمين ومساجدهم ويرى أحوالهم وصيامهم فيغلب عليه التأثر هم لا يلبث أن يدخل في دين الله فانظر لما جاء وقدم إلى بلاد المسلمين وبماذا داعات قدم ليحصل على الدينار والدرهم ويعود وقد أورثه الله الدين وآتاه الله ملة الملة الحنيفية السمحة وهذا من عطايا الله جل وعلا لعباده وفضله على بعض خلقه حتى يعلم حقا أن الهداية بيد الله وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أهل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي ويبتغين وقد قيل فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ما يسيره والعبد يسأل الله التوفيق والسداد ويسأله الهداية ويعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ويقبل على الله جل وعلا بقلبه وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه خرج موسى يلتمس جدوة من النار فعاد وهو نبي ورسول وصفي وكليم الواحد القهار خرج يلتمس جدوة من النار فعاد وهو نبي ورسول وصفي وكليم الواحد القهار كل ذلك لحسن ظنه بربه يوم أن خرج من أرض مصر قال عسى أن يهديني سواء السبيل وهذا هو حسن ظن بالله الذي يريث العطايا والمنع فهذه المرأة بالقيس خرجت من أرض, من أرض اليمن لا تريد إلا أن تصانع سليمان وتحافظ على ملكها فإذا الله جل وعلا يرزقها الدين وصحبة الصالحين وديس, وديس الإسلام لرب العالمين جب جلاله قالت ربي إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فما أعظم عطايا الله وما أجزل منحه ومواهبه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله